ويغيوم يدلم عن نازل من العين ما شف يا العمار الضايع بالحزان والهموم بالحزان والهموم لا تبكيش عمري لا تشكيش فازم بالشمس تطلع في يوم والعين دامعة والقلب شريح مهموم والناس سيّة والدهاريح في يوم ياك <تصفيق> أنا وحدي وفي قلب الليل المشكي والبال بالي مهموم ياك نبكي نبكي نبكي والحال حالي مهلوم عشت حياتي والهم في ذاتي يك عشت حياتي حزين ومحروم يك عانيت كثير وقصيت كثير وأنا صغير زيت الهمومة عمريه زيت الهموم يك سوو البحور بحور على محيني يك مول محين بيمة مضرور الجبال وعلى صبري يك صبر وخيطول ميدوم شوف من حالي ويا العالي يك عالي في سماك ومعلي نجوم شمسي غربت وليلي ظلمة يك طريق شوق اليوم وحداني كبرت وحداني جلست وحداني قريت وحداني اليوم عمري وحداني اليوم وهذا المكتوب وهذا المقصود والعين دامعة والقلب زرير مهمل العين دامعة. billion feel